فتدحرج القلب المعفَّر إذ عذر ناداه قلب الأم ناداه قلب الأم ناداه قلب الأم وهو معفَّر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر كأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد عمر فاستلخ جره ويطعن نفسه ضعنًا.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 أغرى مرء يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر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 فكان هذا الصوت رغم حنوه وضب السماء على الغلام قد انها مر هذا الصوت رغم حنوه وضب السماء على الغلام قد انها مر كرتد نحو والقلب يغسله بماء فذبت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فَإِنَّ جريمتي لا تغتفر ويقول يا قلب انتقم مني ولا توفر فإن جريمتي لا تغتفر واستلخ الجرو ليط على قلبه طانا فيبقى عبرة لمن عتبر نداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي